بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما <تصفيق> يوجد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 ذِلِ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ من الصادقين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 ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنَّ الشيء إلا عندنا خزائنه وما نزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإن نا لا نحن نحي ونموت ونحن الورثون ولقد علم المستقضين منكم ولقد علم المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنور والجن خلقناه من قَبْلُ مِنَّا السَّمُومُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّي فَأَغْضِبْنِي إِلَى يَوْمِ بَعْثٍ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ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 لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزحنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نَبِّئْ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إبراهيم. إذ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 قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن لَن نَّقُومَ بِرَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالّون قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا رسنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط. إن لم نجهو بأجمعين، إن لم رآته قدرنا إِن لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبع ب حين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها أولاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إن لهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليهم سفلها وأنطرنا عليهم حجارة من سجى إن في ذلك لآية للمتوسّمين، وإنها لبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. إن في ذلك لآية للمؤمّنين. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَوَنَمِ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مؤرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا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 وَقُلْ إِنِّي أَنَى النَّذِيرُ الْمُبِينَ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْبَحْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فِي نَكْلِ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يحلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون